Ab expelled mi I SHAATER I JODU jer لقد كان لحظ في رسول أسوة حسنة لمن i Miju. Yeah. Wag bu وال... وَلَنْ أَخِرَدُ خَيِّرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى <تصفيق> لم يجدك يسينا وَأَمَّا الْيَسِي مَنْ فَلَا ong وأن... So on that...